قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما يلي له بعد هذا يأتي البحث كما أشرنا إذا اصررنا في الحالات التي تغلب على الموجودين إفراد كل إنسان بقبر ماذا نفعل في بعض البلاد الأخرى يأتون إلى المقابر ويجعلون مثل السرداب أسفل غرفة تحت الأرض على مستوى القبور العادية عرضها إلى عشرة أمتار أي تمتد عرضا أو طولا من شرق إلى غرب عشرة أمتار وعرضها بقدر ما يسع طول الإنسان العادي وتكون خاصة بأسرة معينة ولا تفتح إلا بعد ستة أشر فإذا مات لهم ميت بدل أن يذهبوا ويحفروا ويأتوا بطوب ويبنوا يفتحون باب هذه ينزلون بحفرة إلى أسفل ثم يفتحون باب هذه الغرفة ويسجون الميت إذا كثر الموتى فيها بهياكلها العظمية جمعوها وحازوها إلى صرف تلك الغرفة وحفروا في أرضها ودفنوا تلك العظام وبداوا غرفة من جديد والغالب يجعلون غرفتين او مقسومه قسمين غرفة للرجال وغرفة للنساء هذا في الاحوال العاديه لا يجوز او غير صحيح الاولى افراد كل انسان بقدره فاذا كانت الارض ضيقه او كان هناك طارئ في امور كما اشرنا الامراض الثارية او الاوبئه وكثر الموت وعجز الناس ان يفردوا كل انسان في قبره جاء في الاثر احفروا وعمقوا واوسعوا وقدموا ذا صاحب القرآن الى القبلة فاذا كان هناك عدة اشخاص وستضفرنا الحال الى دفنهم في قبر واحد كيف نغتبهم؟ هم متفقون على أن الرجال في قبر والنساء في قبر وعند وضعهم إلى القبلة هل يمتدون راس هذا عند اقدام ذاك هذا صعب في الحفر ولكن يجعلون بامتداد كالمدينة مثلا من شرق إلى غرب والراس إلى الغرب والوجه إلى القبلة ويوضع الاخر خلفه والذي يليه بعده إلى آخر الرصة خمسة عشرة كيف يكون الترتيب في الوضع اذا كانوا كلهم رجال بالغون ينظر الى من كان عندهم من القرآن حفظا اكثر يقدم الى القبلة كما في ترتيبهم عند الصلاة عليهم في إيه؟ صلاة الجنازة فيرتبون في القدر الاول الذي يلي القبلة اكثرهم قرآن يليه من يليه في الاخذ بالقرآن وهكذا الى الاخر هذا اذا كان في حاله الاضطرار كما اشرنا نعم الاكبر هنا الاخرون يرون ان الكبر بالسن اذا كان متساويين في القران مثل الايمان في الصلاه يا ام الناس ايش اكبرهم سنا ولا اقراهم لكتاب الله أقرأ فإذا كانوا في القراءه سواء هناك تأتي مفاضلة اخرى الفضل الأول للأخذ بالقرآن فغيرا ما دام بالغا فهو مقدم على غيره ولو كان أكبر منه سنا